إن هذه الأحداث قد قسمت العالم بأسره إلى فسطاتين فسطات إيمان لا نفاق فيه وفسطات كفر أعادنا الله وإياكم منه فينبغي على كل مسلم أن يهب لمسرة دينه وقد هبت رياح الإيمان وهبت رياح التغيير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 العرب ومضول الكفاء تمر كثب الأبطيل وأصوات النبائح زلزل الطغيان يا يا ترتيلا الصباح تمر كثب الأبطيل وأصوات النباح. زلزل الطغيان يا يا ترتيلا الصباح ترتيلا Silah. اقتلوا جيلا سفاح حطم كلا يمود العرب وامضوا للكفاء فجر الارض وثرو فوقمت كلب طاح جيلنا للموت يسعى فوق اسنان الرماح فجر الارض وثرو فوقمت كلب طاح جيلنا للموت يسعى فوق اسنان الرماح فوق أسنان الرما لم يعد إلا السلاح فقتلوا جيلا السفاح حطم كل يهود العرب وانضوا للكفاح أشرقوا فالنصر يأتي فوق آلاف الجراح جد جددوا عهد البطولات على متن الرياح أشرقوا فالنصر يأتي فوق آلاف الجراح جدد عهد البطولات على متن الرياح على متن الرياح لم يعد إلا السلاح فقتلوا جيلا السفاح حطموا كل يهود العرب وامضوا للكفاح من الباطل واللا و ما ضاع عهد الميلاد ارفع الحق وقولوا كلنا نفد الفناء واللا نفض الفلان لن يعم النسلاح فقتلوا جيل حطم كل يهود العرب ومن ضل الكفار لن يعم النسلاح فقتلوا جيل حطم كل يهود العرب ومن ضل سلاح فقتلوا جدا السفاح حطم كل يهود العرب